Yoma yabathum Allah jami'un, fyunabu hum bima amilu. Ahsau Allah, wanasmuu Allah, ala kulli shayin shahid. Alamtara'na Allah yalamu ma fi al-samaوات و ma fi al-arz. Ma yakuul min najwa talaathatin, illahu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 يَتَنَاجَوْا ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نَهُهُ عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالِإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ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 وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبيد يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر Jikalau engkau tidak menemui, maka Allah Maha Pengampun dan Maha Pencari Maaf. Aku berharap kamu dapat memberikan antara kedua tanganmu sedekah. Jikalau kamu tidak melakukannya, maka Allah menghukum kamu. Jika kamu beribadah,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 فَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ إِتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ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 وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ إِسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنْسَاهُمْ ذِكَّرَ اللَّهِ أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر وَمَن حادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُعَذِّبْهُنَّ وَيَدْحَضَّنَّ وَمَن حادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح من